نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما توشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما افقلت دعوا الله ربكما لان اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين